وسلم وبارك عليه وعلى آلنه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الاخلاق بما تذك عن كتابته بدون الأورام كان صلى الله عليه وسلم عسل الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الاخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا بر له الخلق السل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا تعاك المسكين أجابه اجابه معجله وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأغملة وله مع شهولة أخلاكه الهيمة القوية التي ترتعد منها فرائس الأفوياء من البرية ومن نشر به دعطر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد وخلقه باشرف خصوصيه فما من خلق في البريه محمود إلا وهو ممتلئ عن زين الوجود اجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه 118. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عدة الأجلام في هذا المكان وأقرأ السلام على سيد سمو كما يا سونو فعلي والتسليم